ولا يقع الا في الامر والنهي ولو الخبر يعني أن النسخ لا يكون إلا في الاوامر والنواهي وذلك لأن المراد بالنسخ رفع حكم ساب سابقا والاحكام تكون في الاوامر والنواهي ولا يكون في الاخبار يعني يلزم من رفع الخبر أن يكون خبر الله كاذبا فلو قلت محمد جاء ثم نسخنا هذا الخبر محمد لم يأتي يكون الخبر الأول كاذبا والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص ومنها الكذب قال ولو بلفظ الخبر يعني أن الأوامر والنواهي إذا كانت بلفظ الخبر جرى فيها النسخ. من أمثلته قول سبحانه إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين هذا خبر لكنه ليس المراد به الخبر وإنما مراد المراد به الأمر وكون الاخبار لا يقع فيها النسخ مذهب جماعة من الوصوليين وذهب آخرون إلى أن الأخبار تنقسم إلى قسمين أخبار آتية وأخبار ماضية فالأخبار الماضية لا يقع فيها النسق والأخبار الآتية قد يقع فيها النسق ولذلك قد يعفو الله عن العبد يوم القيامة مع ورود الوعيد في حقه واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فهنا خبر في اثبات المحاسبة لما ظهر ولما خفي في النفس ثم نزلت الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأناه فنسخت الآية السابقة فحينئذ لا يواخذ الله إلا بما أظهره العبد فهذا أثبت فيه الدليل الشرعي نسخا مع كونه خبرا وهذا الخبر فيما ياتي وهذا القول له قوته هذا ما يتعلق بشيء من مباحث النسخ والوصوليون يستطردون في مباحث النسخ في له تقسيمات وأنواع عدة يترك البحث فيها للبحث في ذلك العلم والناسخ والمنسوخ مهم أن نعرفه وأن نتعلمه وأن نعرف أحكامه لئلا نقول بحكم ويكون ذلك الحكم منسوخا ولذلك ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. أنهم كانوا يقيمون من كان لا يعرف الناسخ من المنسوخ إذا وجد واحدا يقص أو يحدث ولا يعرف الناسخ والمنسوخ اقاموه ومنعوه من التحديث لأن لا على الناس إشكالات في إراد المنسوخ وهو لا يعلم بناسخه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا واياكم هداه المهتدين وان يرزقنا واياكم فهم كتابه العظيم والعمل بما فيه والسير في على تعاليمه كما نساله سبحانه أن يصلح احوال الامه وان يردهم الى دينه ردا جميلا ونجعلهم متمسكين بهذا الكتاب العظيم صلى الله وسلم على نبينا محمد ولا ما نعم سؤال يقول السائل كيف يكون القرآن مراعي للغات العرب وهو أنزل بلغة, بلغة قريش لعل هذا ياتي ان شاء الله في زيادة بيان فيما يأتي ونذكر نماذج راعة فيها القرآن أو ورد فيها القرآن بلغات تكون من لغات العرب مثال ذلك مثلا؟ لفظ الحج والحج، فإن أهل الحجاز يختلفون عن أهل نجد في ذلك، فبعضهم يقولها بالكسر الحج، وبعضهم يقولها بالفتح الحج، وكلهما قد ورد فيه قراءة سبعية متوازرة، فهذا من لهجات العرب التي وردت في ورد القرآن بها. ونزل القرآن بها وكلاهما قراءة سبعية متواشرة يقول السائل ذكرتم حفظكم الله أنه يحرم مخالفة ترتيب السور ألم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف هذا الترتيب أحيانا فيكون هذا صارف للحكم من التحريم إلى الكراهة بالنسبة للمخالفة في الترتيب في القراءة هذا لم نتطرق له وإنما كلامنا السابق في ترتيب القرآن هل هو نصي ثابت بطريق النص أو هو باجتهاد وللاجتهاد فيه مساق ويترتب على ذلك لو جاءنا إنسان قال أنا سأرتب المصحف ترتيبا جديدا بحسب نزوله أو بحسب طول السور أو بحسب أمر من الأمور التي تجعلنا نخالف الترتيب السابق هل هذا سائق ويجوز لنا او ليس شائغا هذا هو المراد وقد وقع الاجماع على هذا الترتيب وحينئذ لا يجوز لنا ان نغير ذلك صلى الله عز وجل يرزقنا واياكم المنافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد نواصل الحديث فيما كنا ابتجأنا به من الكلام عن مقدمة علم التفسير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى المحكم والمتشابه المحكم يميز الحقيقة المقصودة والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه وابتغاء تأويله وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامه واشراطها وما يعلم تأويله وقته وصفته إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولم ينفي عنهم علم معناه بل قال ليتدبر آياته قال شيخ الإسلام وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية وعندهم قراءتها تفسرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين وكذا المجمل وإحكام وكذا المجمل وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراج ذكر المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق ب المحكم والمتشابه ولفظ المحكم في النصوص الشرعية وفي وصف القرآن به يطلق على معنيين الأول الإحكام العام فكل القرآن محكم بمعنى أنه متقن قال تعالى كتاب احكمت آياته يعني أتقنت والمعنى الثاني الإحكام الخاص وذلك أن بعض الكتاب محكم وبعضه متشابه كما قال سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات والمراد بالمحكم هنا قال المؤلف بأنه هو الذي تميز فيه الحقيقة المقصودة او بمعنى اوضح يقال المحكم هو الدال على معنى واحد بحيث لا يوجد هناك اضطراب ولا اختلاف في معناه. واما المتشابه فالقران كذلك ينقسم التشابه في حقه الى تشابه عام فالقران كله متشابه كما في سوره الزمر المراد بهذا أنه يصدق بعضه بعضا فلا يوجد اضطراب ولا اختلاف في معاني القرآن والثاني التشابه الخاص كما في قوله سبحانه واخر متشابهات فقد بين المؤلف هنا بأن المراد بالتشابه ما يدل على أكثر من معناه ويكون المراد به أحد المعاني دون جميعها بحيث إن الذين في قلوبهم زير يتبعون المعنى الذي لم يرده, لم يرده الله سبحانه وتعالى مثال ذلك قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر فإن نحن يحتمل ان يراد به الجمع ويحتمل ان يراد به الواحد مع اتباعه او الواحد المعظم فهذا لفظ فيه نوع تشابه فالذين في قلوبهم زير يقولون المراد بهذا اللفظ الجمع كما يقوله النصارى ويقولون الله ثالث ثلاثة وأما الراسخون في العلم فإنهم يعرفون المراد به فبذلك عرفنا المراد بلفظ المحكم والمتشابه بالنسبة للقرآن والحنفية يستعملون لفظ المحكم والمتشابه في اصطلاح خاص بهم فيقولون المحكم هو اللفظ الدال على معنى بين واضح سيق الكلام من أجله لا يحتمل تأويلا ولا نسخا ولا تخصيصا هذا المحكم عند الحنفية والمتشابه هو اللفظ الذي خفي معناه من ذاته بحيث لا يسعي العقل إدراكه بعدم وجود قرينة معه وذلك كما تعرفون أن الجمهور يقسمون الألفاظ من جهة دلالتها إلى ثلاثة أقسام أولها النص وهو اللفظ الدال على معنى للاحتمال متأيد بدليل مثال ذلك لفظ عشرة تلك عشرة كاملة لا يرد عليها اي احتمال ان المراد بها عشرة فلا يصح ان يقال المراد بها تسعة ولا يصح ان يقال المراد بها حد عشر يسمع عند الجمهور نص القسم الثاني الظاهر وهو الذي يدل على معنيين هو في احدهما اظهر وعلى ذلك فيكون الظاهر من المتشابه والنص هو المحكم بمعنى الاحكام والتشابه الخاص ومثال ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه نكحت نفسها فنكاحها باطن امرأة هنا ظاهرها العموم. يشمل الحرة والامة. فاذا جاء انسان وقال المراد بهذا اللفظ الامة فقط دون الحره فانه حينئذ ترك المعنى الظاهر وذهب الى معنى الخفي. مقصود ان هذا اللفظ لفظ ظاهر. القسم الثالث المجمل وسيأتي معنا. هذا تقسيم الجمهور للألفاظ بحسب دلالتها الحنفية يقولون الالفاظ تنقسم إلى قسمين الفاظ خفية والفاظ واضحة والألفاظ الواضحة يقسمونها اربعه اقسام الظاهر والنص والمفسر والمحكم والمحكم اعلى انواع الالفاظ من جهة وضوح الدلالة. وعدم ورود الاحتمال عليها. والقسم الثاني خفي الدلالة. ويقسمونه اربعه اقسام. المجمل. والمشكل. والمتشابه المجمل والمتشابه ويدخلون فيه المشترك المقصود ان المراد هنا ليس استلاح العلماء وإنما المراد معرفة المحكم والمتشابه بالنسبة للقرآن الذي نميز به تفسير قول سبحانه منه آيات المحكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات قول المؤلف هنا المحكم هو الذي تميز فيه الحقيقة المقصودة بحيث لا تلتبس بغيرها ونجد ايضا من إطلاق العلماء في لفظ المحكم اطلاقه في مقابلة المنسوخ يقال هذه الآية محكمة بمعنى أنها غير منسوخة النوع الثاني المتشابه المراد هنا التشابه الخاص ليس التشابه العام لأن التشابه العام كما تقدم بمعنى تصديق بعضه لبعض. قال يشبه هذا ويشبه هذا يعني أن يوجد لفظ واحد يحتمل أحد معنيين فاهل الحق يعرفون المراد به من المعنيين واهل الخطأ يظنون أن المراد به المعنى الذي لم يرده الله عز وجل قال والذين في قلوبهم زير يتبعون ما تشابه منه بمعنى أنهم يفسرون اللفظ المحتمل للمعنيين بتفسير غير مراد للشارع ابتغاء الفتنة قال ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه يعني إذا فسروه على غير المراد به ومن امثله ذلك لو جاءنا إنسان وقال أقيم الصلاة المراد بها الدعاء. نقول هذا لفظ الصلاة يحتمل أن يكون المراد به الدعاء ويحتمل أن يكون المراد به الصلاة ذات الأفعال والأقوال المبدؤة بالتكبير والمقتومة بالتسريب. لكن لما قال أقيم دلنا على أن المراد به المعنى الثاني دون المعنى الأول فإذا جاءنا إنسان وفسر هذا اللفظ بالمعنى غير المراد فإنه يكون حينئذ من اتبع المتشابه قال وابتغاء تأويله هناك مبحث قادم في المراد بلفظ التأويل وأن العلماء بين أن المراد به ثلاثة معاني والمقصود هنا أن كلمة تأويله يعني الحقيقة التي يؤول الكلام إليها مثال ذلك أنت خارج المسجد فتقول في المسجد درس علمي في وصول التفسير فكلامك وأنت في الخارج لم تصل إلى تأويله، يعني إلى الحقيقة التي تتكلم بها. فإذا دخلت إلى المسجد فإنك حينئذ قد عصبت تأويل كلامك. قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يأتي حقيقة المراد بالكلام. فإذا وقع يوم القيامة فهذا حينئذ تأويل ما أخبر الله عز وجل به فالمقصود أن كلمة التأويل المراد بها ما يؤول إليه الكلام وما يصير إليه قال وهو الحقيقة التي أخبر عنها لفظ القيامة ما تأويله على هذا تأويله وقوع ذلك اليوم ومشاهدتك له ما تأويل أشراط الساعة وقوعها ومشاهدتك لها قال وما يعلم تأويله قال فسر المؤلف ذلك بوقته وصفته الها في كلمة تأويله وما يعلم تأويله الما نافيه ما نافية حرف لا محل لها من العراق يعلم بمعنى يعرف تأويله بمعنى الحقيقة التي يقول إليها والها وقع الخلاف بينهم في المراد بها الضمير هنا إلى ما يرجع هل يرجع إلى المتشابه؟ يعني وما يعلم حقيقة المتشابه إلا الله يعني ما يصير إليه وما يقول إليه أو المعنى المراد به هذا أحد الأقوال فيها القول الثاني وما يعلم تأويله يعني تأويل القرآن لأن بداية الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب فيقول مراد وما يعلم تأويله يعني حقيقة ما يؤول إليه هذا الكتاب من جهة الوقت والصفة إلا الله فلا يعلم مقدار حقيقة الامر وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة الا الله سبحانه وتعالى قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به الراسخون في العلم بمعنى الذين ثبت في قلوبهم العلم بحيث لا تستهويهم الشبهات فالراسخ في كذا بمعنى ثبت فيه ولم يتحرك منهم فالراسخ في العلم يراد به الثابت بحيث لا تستهويه الشبهات لوجود علم يقيني لديه وقال بعضهم المراد بالراسخ في العلم الذي يتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية ولكن المعنى الأول اوضح واظهر وهو الذي تدل عليه اللغة والواو هنا وقع الخلاف بينهم والراسخون هل هي استئنافية فيكون الراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر وهذا أظهر قولي أهل التفسير أو تكون الواو عاطفة بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله فيكون التأويل هنا حينئذ يراد به التفسير وجملة يقولون آمنا به تكون حالية على التفسير الثاني وجمهور المفسرين من الصحابة والتابعين على اختيار الأول وأن الواو استئنافيه قال المؤلف ولم ينفي عنهم يعني أن الله عز وجل في هذه الآية لم ينفي عنهم يعني عن الراسخين علم معنى الكتاب وإنما أثبت أنهم يجزمون به ويؤمنون به ويوقنون به ويدل على أنهم يعرفون معناه أن الله امر بتدبر آيات القرآن وهم يطيعون عوامر الله سبحانه وتعالى ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة وهي هل المتشابه يراد به آيات الصفات او ان المتشابه من امثلته آيات الصفات وذلك ان بعض المؤلفين رأى ان آيات الصفات من المتشابه كما قاله الشيخ الموفق ابن قدامه حيث مثل للمتشابه بآيات الصفات وقد قال العلماء بان هذا يحتم المعنيين فالمعنى الاول أن يكون حقيقة صفات الله غير معلومة لنا ومتشابهة في حقنا فكيفية الصفه لا يعلمها إلا الله فحينئذ يكون هذا المعنى صحيحا أن آيات الصفات من المتشابه بمعنى أننا لا نعلم كيفيتها ولا حقيقتها ولا حقيقة ما يقول ما يقول إليه لفظ الصفة والمعنى الثاني الذي يحتمله كلام الموفق أن معنى صفات الله من المتشابه ولذلك فنحن ننفي هذه المعاني سواء أولناها أو هوضناها اولها بمعنى بمعنى ان نقول ظاهر هذه الصفات ومعناها في اللغه غير مراد والمراد بها كذا مثال ذلك ان نقول المراد بقوله استوى استولى وليس المراد بها الاستواء حقيقه وأما التفويض فان نأكل علمها إلى الله معنفي في المعنى الظاهر فنقول قولها الرحمن على العرش استوى الله أعلم بمعناه نحن لا نعرف معنى فلا نثبت له أو لهذا اللفظ معنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات يعني أن التشابه ليس خاصا بآيات الصفات بل كما يقع التشابه في آيات الصفات يقع التشابه في غيرها قال الشيخ ولا أعلم أن أحدا من السلف يراد بالسلف متقدموا هذه الأمة من أهل القرون المفضلة وقد يدخل في هذا اللفظ من تبعهم فينسبوا إليهم قال ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها يعني جعل آيات الصفات من المتشابه الداخل في هذه الآيات وذلك لان ايات الصفات كلام عربي والكلام العربي يحمل على حقيقته وعلى ظاهره ولا يصرف عن ظاهره الا لدليل وذلك لان الله خاطب العرب بلغتهم فاذا اردنا ان نفهم مراد الله وجب علينا ان نفسر كلام الله عز وجل بمقتضى اللغة ومن ثم لا يصح لنا أن نجعل آيات الصفات من المتشابه لأننا نفسرها بدلالة اللغة ونثبت المعنى الذي يدل عليه لفظ آيات الصفات من جهة اللغة قال وعندهم يعني وعند السلف قراءتها تفسيرها يعني ان قراءه ايات الصفات هو تفسيرها يعني هو التفسير وهو المعنى المراد بهذه الايات بحسب دلاله اللغه وحين يد لا نحتاج الى صرفها عن معناها الظاهر او عمناها اللغوي بل نثبت هذه الصفات بحسب مدلولها اللغوي على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى وتمر يعني تمر ايات الصفات كما جاءت بمعنى انها تجرى على ظاهرها وتفسر بحسب دلالتها في اللغه فقوله تمر كما جاءت فيه رد على المؤولة الذين يصرفون آيات الصفات عن المعاني اللغوية لها فمثلا يقولون وكلم الله موسى تكليما قالوا المراد به جرحه بجروح الحكمة الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى وجاء ربك بمعنى وجاء ربك هذا كله من التأويل الذي يخالف منهج السلف والذي رده المؤلف بقوله وتمر كما جاءت قوله هنا دالة على ما فيها من المعاني فيه الرد على المفوضة الذين يقولون نؤمن بحقيقة هذه الالفاظ لكننا لا نعرف المراد بها فنفوض معانيها الى الله فنقول هذا خلاف مقتضى اللغة فان اللغة قد دلت على ان هذه الالفاظ مثبته للمعاني المتضمنه لها والصفات التي احتوتها هذه الالفاظ فحينئذ نؤمن بما فيها قال المؤلف هنا لا تحرف التحريف هو الميل بالشيء يقال انحرف عن الشيء يعني ما لعنه والمراد به هنا التبديل والتحريف قد يكون في المعاني وقد يكون في الالفاظ فالتحريف في المعاني بتفسيرها على غير مقتضاها في اللغة بدون دليل شرعي مثل تفسير استوى باستولى والنوع الثاني من انواع التحريف التحريف اللفظي وهذا ينقسم الى قسمين تحريف في الحروف بتبديل الكلمات او بعض الحروف كما فعل اليهود لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة فزادوا حروفا او بتبديل الكلمات كفل اليهود والنصارى في تبديل الإنجيل والتوراة وقد يكون التحريف اللفظي في إبدال الحركات مع إبقاء الحروف كما في قوله سبحانه وكلم الله موسى قال بعضهم وكلم الله بالنصر حتى يكون الله هو المكلم للمكلم قال المؤلف ولا يلحد فيها فاللحد الميل عن الطريق المستقيم لذلك يقال لحد القبر لأنه قد ميل بطرفه عن أصل حفرته وآيات الصفات لا يلحد فيها والالحاد فيها يتضمن أمورا أولها إنكارها فانكار ادله الصفات من القران والسنه يعتبر الحاد والثاني من معاني الالحاد تفسيرها بغير المراد بها النوع الثالث من انواع الالحاد عدم جعلها دالة على معانيها بتفويض معانيها الى الله وعدم اثبات معناها اللغوي بناء عليها قال المؤلف وكل ظاهر تقدم معنا أن الجمهور يرون أن الألفاظ على ثلاثة أنواع النص وهو الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل كقوله تلك عشرة كاملة والظاهر وهو اللفظ الدال على معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر وارجح والثالث المجمل هو الذي لم يتضح المراد به يقول المؤلف الالفاظ الظاهرة لما كانت تحت معنيين كانت من المتشابه فالذين في قلوبهم زيغ يختارون المعنى المرجوح ويتركون المعنى الراجح فكانت من المتشابه من المتشابهات وظهر كلام المؤلف أن الظاهر لا يكون متشابها إلا إذا أريد به المعنى المرجوح لدليل الأصل في الألفاظ الظاهرة أن تحمل على المعنى الراجع ولا تحمل على المعنى المرجوع فمثال ذلك لفظ الفاء الأصل فيها أن تكون للتعقيب ولذلك لما ورد في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا مقتضى هذا اللفظ بحسب الدلالة اللغوية أن يكون تكبير الإمام أولا ثم يأتي بعده تكبير المعموم يعني هذا هو معنى الفاء ويحتمل أن يكون الفاء هنا ليس مرادا به التعقيب لكن الأرجح والأظهر بحسب دلالة اللغة أن يكون الفاء مرادا به التعقيب فهنا فسر اللفظ الظاهر بالمعنى الراجح وترك المعنى المرجوع. لكن في قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هنا ترك المعنى الراجح في الفار بحيث دلالتها على التعقيب فقيل الاستعاذة تكون اولا ثم بعد ذلك تكون القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كان يستعيد اولا ثم يقرا فدل ذلك على ان الفاء هنا لم يرد بها المعنى الراجح منها وهو التعقيب واريد بها المعنى المرجوح وهو مجرد الجمع بين الشيئين بلا ترتيب ولا تعقيب فهنا الفا لفظ ظاهر ترك المعنى الراجح من اجل دليل خاص وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى المعنى المرجوح قال وكل ظاهر ترك ظاهره كان لولا ان يقال ان يقال فيه ترك المعنى الراجح فيه والظاهر ايضا يطلق على المعنى الراجح فكلمة الظاهر يراد بها اللفظ الدال على معنيين احدهما ارجح من الاخر وكذلك لفظ الظاهر يراد بها المعنى الراجح فالمقصود ان كلمة ظاهر تطلق ويراد بها هذان المعنيان فانتبهوا لها واطلقها المؤلف في الموضع الأول على أحد المعنيين وأطلقها في الموطن الثاني على المعنى الآخر كتخصيص العام الأصل أنه إذا وردنا لفظ عام أن يحمل على عمومه، مثل قول سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الأصل في هذا أن يقطع كل سارق بحيث لا يترك بعض السارقين. هذا هو الأصح لأن العام يحمل على عموما ويحتمل أن يراد به بعض السارقين. فترك الظاهر وهو حمله على جميع السارقين من أجل دليل خاص. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القطع فيما كان نصابا فإذا لم يشرك النصاب فإنه حينئذ لا يوجد قطع كما في حديث عائشة وابن عمر أنه لا قطع إلا في ثمن المجن قال وتقييد المطلق يعني أنه إذا وردنا لفظ مطلق فانه يحمل على إطلاقه والمراد باللفظ المطلق اللفظ الدال على معنى بدون أي قيد فهو لفظ دال على جنس شيء بدون إضافة أي قيد إليه مثال ذلك جاء في الحديث ان رجلا واقع اهله في نهاية رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه. فلفظة الرقبه يراد بها اي رقبه. ولم يذكر معه اي قيد. فلما جاء في النصوص الاخرى تقييده بكونه مؤمنا بكونه سليما قيدنا تركنا ظاهر اللفظ لأن ظاهر اللفظ في قول اعتق رقبة أن أي رقبة تجزم لكن تركنا هذا الظاهر من أجل معارض الراجح فقلنا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة ومثله قول سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ظاهر هذا اللفظ واطلاقه يقتضي أن صيام أي أيام يجزئ فجاءنا في الحديث تقييد ذلك بعدد من الصفات منها أن يكون المرء مثلا ناويا للصيام إذا صام القضاء بدون نية مبيتة فإنه حينئذ لا يصح سيامه ولا يقع عن القضاء وبذلك نعرف الفرق بين العام والمطلق فالعام لفظ مستغرق لجميع أفراده مثل قولك الناس يشمل جميع الأفراد أما المطلق فإنه لفظ يدل على المهية المجردة بحيث يصلق على واحد فقط مثل لفظ إنسان فإذا قلت رأيت إنسانا فإنه يصلق على الواحد وإذا قلت أعطي إنسانا كذا فإنه يصلق على أي واحد فيكون مطلقا أما إذا قلت اعط الناس انه يشمل جميع الأفراد ويكون هذا اللفظ عاما فالمراد أن اللفظ العام مستغرق لجميع الأفراد وأن اللفظ المطلق دال على أصل الماهيه فقط بحيث يصدق على فرد واحد شائع في جنسه يصدق على فرد واحد شائع في جنسه بحيث إذا وجد فرد واحد أي فرض فإنه يجزئ فحينئذ العام في تأويل كل يقول أعطي الناس كأنه قال أعطي كل الناس والمطلق في تأويل أي فاذا قلت أعطي إنسانا كأنك قلت أعطي أي, أي إنسان والفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق أن تخصيص العام هو قصر اللفظ على بعض أفراده فهو متعلق بالذوات أو بالأزمان أو بالصفات العامة مثال ذلك لما قال اقتلوا المشركين ثم جاءنا أن المعاهدين لا يقتلون فالأول عام يشمل جميع الأفراد المشركين ثم جاءنا في النص الآخر أن المعاهد لا يقتل، فحينئذ نخصص اللفظ العام على بعض الذوات الداخلة فيه فقوله اقتل المشركين بمعنى غير المعاهدين فهذا تخصيص لأن قصر اللفظ العام المستغرق على بعض افرادها واما التقييد فمتعلق بالصفات الان التخصيص يتعلق بالذوات والصفات واما التقييد فلا يتعلق الا بالصفات فلما قال اعتق رقبه قال بعد ذلك هذه الرقبة تكون مؤمنة فلفظ الإيمان هنا صفه قال فإنه متشابه يعني أن ترك ظاهر اللفظ العام وجعله دالا على بعض الأفراد دون جميعها قال هذا تشابه والاصوليون لا يسمونه تشابها وانما يسمونه تاويلا لان صرف اللفظ عن ظاهره يجعلونه من باب التاويل والتشابه عندهم تفسير اللفظ بمعنى غير مراد به فلما فسرت انا نحن لأن المراد به الجمع فيكون الله ثالث ثلاثة كما قال النصارى تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا كان هذا من اتباع المتشابه قال فإنه متشابه لاحتماله معنيين يعني أنه هذا اللفظ يمكن تفسيره بتفسيرين متغايرين، فلما تردد بين هذين التفسيرين ابقاهه على عمومه وشموله لجميع الأفراد أو تخصيصه بحيث يكون خاصا ببعض الأفراد دون جميعها لما تردد بين هذين المعنيين كان من المتشابه قال المؤلف وكذا المجمل يعني أن المجمل من أنواع المتشابه والعلماء في المجمل على منهجين المنهج الأول يرى أن المجمل هو ما لا يدل على أي معنى مثل كلمة مثل كلمة دع دعب او اي كلمة ليس لها اي معنى هذا بعض الاصوليين يجعل المجمل هو الذي لا يفهم له اي معنى ومنه الالفاظ التي لم نفهم معناها مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده ما المراد بحقه لا نعرفه فهنا لم نعرف منه اي معنى هذا هو المنهج الأول في المجمل والمنهج الثاني في المجمل أن المجمل هو اللفظ الذي لم يعرف منه معناه تحديدا سواء كان غير معلوم المعنى مطلقا أو تردد بين معنيين ولم نعرف المراد به وعلى ذلك فقوله سبحانه ثلاثه قروء لفظ القرء يحتمل ان يراد به الحيض ويحتمل ان يراد بالقروء الاضحى هذا اللفظ تردد بين هذين المعنيين فعلى القول الأول أن المجمل ما لا يفهم منه اي معنى فلا يكون لفظ القرء حينئذ مجملا لماذا لأنه يفهم منه معاني متعددة وعلى الاصطلاح الثاني يكون هذا اللفظ من باب المجمل لماذا لأنه تردد بين معنيين لمزية لأحدهما على الآخر قال وإحكامه يعني إحكام اللفظ المتشابه برفع ما يتوهم فيه يعني بإبطال المعنى المرجوح وبيان أنه غير مراد باللفظ رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد فلما جاءنا وفسر إنا نحن بالجمع هذا من باب اتباع المتشابه فلما بينا له ان هذا اللفظ يطلق على التعظيم والتفخيم يطلق على الواحد من جهه التعظيم والتفخيم رفعنا المعنى الباطل وابقينا المعنى الصحيح الصائب فيكون هذا من باب احكام المتشابه نعم قال رحمه الله التأويل التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ودحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتدلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات هو من تحريف الكلم عن مواضعه قال الشيخ وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي اثبتوه والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره قال ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفه عن عمومها وظواهرها وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض ذكر المؤلف هنا مرحلة التويل وبين أن لفظ التويل يطلق على ثلاثة معاني. الأول اطلاق لفظ التاويل على حقيقة ما يقول إليه الكلام. فلما تتحدث عن السباح حديثا بلسانك. حقيقة هذه السباحه هي كونك تسبح فإذا سبحت بعد ذلك يكون تأويلا لكلامك وهذا التأويل وهذا المعنى من معاني التأويل هو المراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني يقع يوم القيامة وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك الحديث قالت كان يتأول القرآن يعني يفعل حقيقة ما ورد في القرآن فهذا هو المراد بلقظ التأويل في الكتاب والسنة المعنى الثاني من معاني التأويل ما ذكره المؤلف بقوله وعند السلف هذا هو المعنى الثاني إطلاق لفظ التأويل مرادا به التفسير ولذلك مثلا تجدون عند ابن جرير في التفسير في تأويل آي القرآن جامع البيان في تأويل آي القرآن بمعنى تفسيرها وتجدون في التفاسير باب تأويل قول الله تعالى بمعنى تفسيره ومن اوائل من عرف عن مثل هذا استعمال لفظ التأويل في مثل هذا ابو عبيد ونظراءه واطلاق التأويل على التفسير سواء كان بحمل اللفظ على ظاهره والمعنى الراجح أو بحمله على المعنى المرجوح المعنى الثالث من معاني لفظ التاويل ما ذكره المؤلف بقوله وعند المتاخرين من المتكلمة والمتفقها هذا هو المعنى الثالث من معاني التاويل وقوله عند المتاخرين يخالف المتقدمين من السلف ونحوهم من المتكلمه إذا أطلق هذا اللفظ فيراد به المتحدثون في العقائد فلفظ الكلام وعلم الكلام مشترك بين معنيين المعنى الاول اطلاقه على العقائد لذلك يقال علم الكلام كما ذكرها الطحاوي في مقدمة كما ذكر ابن ابي العز في مقدمة شرح الطحاوية والثاني اطلاق لفظ الكلام مرادا به البحث في العقائد على أصول تخالف مقتضيات الشرع، سواء بناء على أراء الفلاسفة اليونان ونحوهم، أو على العقل، أو نحو ذلك، بحيث يترك تقرير الكتاب والسنة في مباحث العقائد بناء على قولهم بأنها لا تفيد اليقين. أو بناء على قولهم بأن الشيء لا يصح أن يثبت نفسه وعلم الكلام المذموم عند السلف يراد به المعنى الثاني دون المعنى الأول قوله والمتفقهة المراد به المتحدثون في مسائل احكام الافعال والعلم المعروف بالفقه ونحوهم يعني من مات لهم من المتاخرين فهؤلاء لهم اصطلاح ثالث في لفظ التاويل يخالف الاصطلاحين السابقين قال هو يعني ان التاويل يراد به المعنى الاتي صرف اللفظ معنى صرف بمعنى تفسير اللفظ وقول الصرف اللفظ يعني صرف دلالة اللفظ واللفظ هو الكلام المتكلم به عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لكان صرف الكلام الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح كان تاويلا ومن أمثلته تخصيص العام لأن المعنى الراجح في العام استغراقه لجميع الأفراد فإذا خصص وجعل دالا على بعض الأفراد دون الجميع كان تأويلا بحسب اصطلاح المتاخرين من المتكلمة والمتفقعة لماذا لأن صرفنا دلالة اللفظ عن المعنى الراجح وهو الاستغراق الى معنى مرجوح وهو بعض الافراد دون الجميع قول المؤلف هنا لدليل يقترن به هذا شرط للتاويل الصحيح فلا يصح ان نجعله في تفسير التاويل وهم يقولون صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح هو التأويل وهذا التأويل ينقسم الى قسمين: مين تأويل صحيح وهو الذي معه دليل يقترن به وتأويل فاسد وهو الذي يكون بدون دليل ولذلك تجدون الفقهاء يقولون هذا النص مؤول بمعنى أنه مصروف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح الى المعنى المرجوح فإن كان هناك دليل فإنه يكون تأويلا صحيحا مثل تخصيص العموم لدليل خاص. وإن كان بدون دليل فإنه حينئذ لا يكون تأويلا صحيحا. لو جاءنا إنسان وقال لأن قول سبحانه أقيم الصلاة هذا يراد به عوام من الناس دون خواصهم فأهل اليقين وأهل المنزل أهل عالية هؤلاء لا, تطالب لا يطالبون بالصلاة قول أقيموا الواو والجماعة الأصل فيها أن تكون دالة على العموم فكوننا أو فقولنا بأن هذا اللفظ يراد به البعض دون الجميع يراد به غير أهل اليقين يكون هذا تأويله. فهذا لماذا لأننا صرفنا هذا اللفظ عن المعنى الراجح وهو العموم والاستغراق إلى معنى المرجوح وهو أن يكون لبعض الأفراد دون الجميع هنا هل يوجد مع هذا القائل دليل او لا يوجد يوجد او لا يوجد لا يوجد حينئذ يكون هذا تاويلا فاسلا قال قائل اخر عقيم الصلاة نستثني منه الحائض فصرف اللفظ عن ظاهره وهو العموم والاستغراق لان جعله على بعض الافراد دون الجميع هذا تأويل على حسب الاصطلاح الثالث هل مع هذا القائل دليل او ليس معه دليل معه دليل فيكون تاويلا صحيحا قال او حمل ظاهر يعني هذا هو نفس الاصطلاح الثالث في بيان معنى التأويل حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح المحتمل فلم يذكر معه كلمة لدليل يقترن به ليكون التأويل شامل للتأويل الصحيح والتأويل الباطل ثم ذكر بعد ذلك المؤلف أمثلة للتأويل الباطل قال وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار. فهم يقولون إن ما ذكره الله عز وجل من الجنة والنار هذا ليس المراد به حقيقة وطاهرة فلا يوجد هناك جنة ولا يوجد هناك نار وإنما المراد تخويف النفوس من أجل أن تلتزم بالطاع وإلا فليس هناك جنة ولا نار هذا قول من؟ القرامطة والباطنيه قال والأوامر مثل أمره بالصلاة وأمره بالزكاة وأمره بالحج والصوم هذه يتاولها تأولها الكرامطة. فيقولون الصلاة ليس المراد بها الصلاة التي تفعلونها في افعال وأقوال فتبتدئونها بالتكبير وتختمونها بالتسريب وإنما المراد ذكر الائمه فمن ذكر الأئمة فإنه قد صلى والصوم المراد به حفظ الأسرار فمن حفظ أسرارنا فقد صام وليس المراد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا من يقوله قرامطة في البطنية. هذا تاويل لماذا لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره ظاهر قوله الجنة والنار أن هناك جنة ونار وظاهر قوله الصلاة والصيام والزكاة أن هذه الأفعال مراده لذاتها فحينئذ إذا صرفوها عن ظواهرها يكون هذا تأويلا بحسب المعنى الثالث وهذا تأويل بعض لماذا لأنه غير مستند إلى دليل قوله هنا والفلاسفه يعني وما تأولته الفلاسفه للاخبار عن الله فهم يقولون ما ورد من الاخبار في حق الله سبحانه وتعالى ليس على ظاهره فينفون الاخبار المتعلقه بالله سبحانه وتعالى من جهه وجوده لأنهم يقولون بقدم العالم وأن العالم يشاركون الله في خلقي هذا يشاركون الله في القدم او يقولون بالعقول العشرة وهم يقولون الأخبار الواردة في القرآن عن الله سبحانه وتعالى ليست على ظاهرها هذا تأويل باطل مردود قال واليوم الآخر فالفلاسفه يتاولون اليوم الآخر ولا يثبتون, النام ولا يثبتون يوم الجزاء والبعد وما ورد من النصوص في الكتاب والسنة عن اليوم الآخر يتأولونها يجعلون المراد بها خلاف ظاهرها قال والجهمية يعني أن الجهمية كذلك ورد منهم تأويل لبعض النصوص الشرعية بصرف هذه النصوص عن ظواهرها والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر فهؤلاء لا يؤولون جميع ما جاء في اليوم الآخر وإنما يؤولون البعض فمثلا لا يثبتون يقولون ليس هناك حوض ما ورد من النصوص ليس المراد به الحوض المعروف لا يثبتون الصراط لا يثبتون الشفاعة ويفسرون الألفاظ الواردة بهذه الأشياء بخلاف مقتضاها في اللغة وكذلك آيات القدر الدال على أن الله شاء أفعال العباد كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله تقول ليس المراد به ظاهره ينفونا مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد وفي قوله سبحانه الله خالق كل شيء وفي قوله سبحانه الله خالق كل شيء قالوا إن أفعال العباد لا تدخل في هذه الآية هذا تأويل لأن الصرف للغة عن ظاهره وفي قوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون قالوا آيات الصفات يعني أن الجهمية والمعتزله يؤولون آيات الصفات ويجعلون ظاهرها غير مراد فينفون صفات الله فهذا من التاويل على وفق المعنى الثالث عند المتأخرين قال هذا التاويل غير مستند إلى دليل فيكون تأويلا فاسدا باطلا حينئذ يكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه والتحريف وتح... كما تقدم هو الميلان بالشيء عن, الصراع... عن الطريق المستقيم والكلم يعني المراد به الكلام وعن مواضعه يعني عن المعاني التي أرادها الشارع وفي الحقيقة أن فعل هؤلاء لم يرد على النصوص الظاهرة، وإنما ورد على النصوص القطعية المجزوم بمعانيها. وحين حتى على المعنى الثالث لا يصح أن تسمى تأويلا لأن التأويل على المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهرة، وهذه المعاني ليست ظواهر في هذه الألفاظ. وإنما هي نصوص في معانيها قال الشيخ المراد بالشيخ شيخ الاسلام ابن تيميه قال وطوائف من السلف اخطاوا في معنى التاويل المنفي وفي الذي اثبتوه في قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله فسروا كلمة تاويله بخلاف المراد به وما يعلم هنا نفي للتأويل وما يعلم تأويله إلا الله هذا إثبات يقول طوائف من السلف أخطأ في معنى التأويل المنفي في هذه الآية فظنوا مثلا أن المراد به المعنى الثاني أو الثالث والمراد به حقيقة هو ما يقول إليه الكلام ويرجع إليه وليس المراد به للتفسير هو المعنى الثاني وليس المراد به كذلك صرف اللفظ عن ظاهره وفي الذي اثبتوه قال والتاويل المردود يعني غير المقبول هو الصرف الكلم عن ظاهره الى ما يخالف الظاهر تقدم معنا ان التويل الفاسد المردود هو الذي لم يقترم بدليل صرف اللفظ عن ظاهرة بدون الاستناد إلى دليل قال المؤلف ولم يقل, ولم يقل لم يتكلم أحد من السلف بقوله ظاهر هذا اللفظ غير مراد يعني في آيات الصفات وهذه الكلمة كلمة ظاهر هذا اللفظ غير مراد لم ترد عن سلف الأمة ولم يقولوا هذه الآية وهذا الحديث مصروف عن ظاهره وإنما يقولون هذه الألفاظ مثلا مخصوصة هذه الألفاظ مقيدة هذا اللفظ يوضحه الدليل الآخر مع مع أنهم قد قالوا مثل ذلك يعني أن صرف اللفظ عن ظاهره لم يقله الصحابة ولا السلف في آيات الصفات ولا في الأخبار ولا فيما ورد في اليوم الآخر مع أنهم قد قالوا مثل ذلك قد قالوا بالتاويل الصحيح في آيات الأحكام فصرفوا بعض الألفاظ عن ظواهرها لدليل خاص مثل تحصيص قوله أقيم الصلاة بعدم مطالبة الحائض مثلا بالصلاة قال المصروف عن عمومها وظواهرها فإن هذا قد ورد عن الصحابة والسلف ولما كانوا مستندين فيه إلى دليل فانت تاويلهم صحيحا وتكلموا يعني أن السلف من الصحابة والتابعين تكلموا فيما يستشكل يعني الألفاظ المستشكلة التي ورد فيها استشكال فسروها ووضحوا المراد بها وبينوا أن ظواهرها غير مراد ومن أمثلة ذلك مثلا لما ورد حديث إن الميت يعذب في قبره فسرته عائشه رضي الله عنها بأن المراد اليهود أو, أو فسره غيرها بأن المراد به أن ينقل إلى الميت أن أهله يبكون عليه فيتألم بذلك وحينئذ فالنصوص التي قد يفهم منها أنها متناقضة متعارضة فسرها السلف بما يبين أنها غير متناقضة لأن الله عز وجل يقول لا تزر وازره وزره أخرى ثم ورد هنا يعذب الميت ببكاء أهله عليه فبينوا المراد به بحيث نرفع هذا التناقض لأننا نجزم يقينا أن النصوص الشرعية لا يوجد فيما بينها تعارض أو تناقض لقوله تعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لعلنا نقف على هذا أسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ونجعلنا يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه والتوبة النصوح وأن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا كما نسأله سبحانه وأن ولا أولاة المسلمين للحكم بشريعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله وبعد فبإذن الله عز وجل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 الى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضله فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات قال الشيخ ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة لم يرد هذا التقسيم الحادث لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه وذكر ابن القيم خمسين وجها في بطلان القول بالمجاز وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بنفي المجاز يقسم كثير من المؤلفين في فصول الفقه وفي مقدمات التفسير وفي البلاغة الكلام الى حقيقة ومجاز ولهم منهجان في حقيقة كل من هذين القسمين وطائفة تقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا أن ذات اللفظ يسمى حقيقة والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح وبعضهم يقول الحقيقة ليس ليست هي اللفظ، وإنما الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له اولا والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له اولا على وجه صح، ونمثل لذلك بمثال كلمة الأسد في أصل اللغة. يراد بها الحيوان المفترس المعروف فإذا قال إنسان رايت اسدا يأكل شاة فالمراد به الحيوان المفترس فهنا استعمال للفظ الأسد فيما وضع له وإذا قلت رأيت اسدا يخطب فحينئذ لا يمكن أن يراد بهذا اللفظ ما وضع له اولا وهو الحيوان المفترس فيكون المراد به الرجل الشجاع الرجل الشجاع فهنا استعملنا لفظ الأسد في غير ما وضع له اولا ومن أمثلته استعمال اللفظ وإرادة الجزء ويمثلون له بقولك جعلت أصبعي في أذني أنت لم تجعل جميع الاصبع وإنما جعلت طرفه وحينئذ استعملت لفظ الاصبع ولم ترد به ما وضع له من الدلالة على جميع الاصبع وانما اردت جزءه ومن امثلتها ان تقول قابلت الغلام العليم وهو حال كونه غلاما لا يكون عليما وانما اذا صار كبيراً أصبح عليما فهنا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له وفرقوا بين الحقيقة والمجاز بعدد من الفروق منها أن الحقيقة لا يجوزون نفيها، فإذا قلت رأيت اسدا يأكل فريسته لا يصح أن يقال لك هذا ليس بأسده أما إذا قلت رايت أسدا على المنبر يوم الجمعة يخطب قيل لك هذا شيخ عالم وليس أسدا ومن الفروق بينهما أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة لأنها قد استعملت في وضعت له بينما المجاز يحتاج إلى قرينة توضح ان المراد به غير الحقيقة اذا تقرر لنا شيء من الفروق بين الحقيقه والمجاز فنقرر هل يوجد في القران مجاز او ليس في القران مجاز ينسب إلى الاكثرين ويراد به أكثر المتأخرين أن القرآن فيه مجاز يستدلون على ذلك بما ورد في النصوص من استعمال للالفاظ في غير ما وضعت له بمثل قوله تعالى أشربوا في قلوبهم العجل يعني المراد به محبة العجل وقول سبحانه وسأل القرية التي كنا فيها يعني أهل القرية ويستدلون على ذلك ثانيا بأن المجاز استعمال لغوي والقرآن قد جاء بلغة العرب فيكون المجاز موجودا فيه وهذا الاستدلال فيه ضعف مبين، وذلك لأن القرآن لم يحتوي على جميع أساليب العرب والقول الثاني بنفي المجاز في القرآن وقد اختاره جماعات من العلماء منهم الظاهرية وبعض المالكية كابن خويز منداد ومحمد بن سعيد البوطي أو البويطي وبعض الشافعية وستدل على ذلك بأن القرآن يجب الإيمان به والمجاز يجوز نفيه، والقرآن لا يصح نفي شيء منه. فدل ذلك على أن القرآن ليس فيه مجاز، إذ لو وجد فيه مجاز لجاز نفيه. واستدل على ذلك أيضا بأن القرآن كله حق. حينئذ لا يمكن ان يقال بان القران فيه ما ليس بحقيقه وقد الف الشيخ محمد الامين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رساله في منع المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز وأجابوا عن الآيات التي استدل بها أصحاب القول الأول بأن فيها مجازا بأن قالوا ليس فيها مجاز وأجابوا عنها بأجوبة تفصيلية فقالوا قوله تعالى واسأل القرية ليس المراد مجرد البنيان فإن لفظ القرية في لغة العرب يطلق على البنيان وساكنيه، ولذلك إذا لم يوجد في البلد سكان فإنه لا يقال له قرية وإنما يقال هذه أطلال ومساكن ولا يقال لها قرية وهكذا أجابوا باجابات تفصيلية إذا تقرر هذا فهل في لغة العرب مجاز أو ليس في لغة العرب مجاز أكثر الاصوليين بلاغيين على إثبات المجاز في لغة العرب وقد أثبت المجاز في لغة العرب بعض من نفاه في القرآن وستدلوا عليه في وجود ذلك في لغة العرب وفي كلامهم وحديثهم، وذهب جماعة إلى نفي وجود المجاز في لغة العرب، ومن أشهرهم أبو علي الفارسي من كبار علماء اللغة، وأبو إسحاق الإسرائيلي من كبار العصوذيين، وقد اختاره. شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكر المؤلف واختاره ابن القيم رحمه الله وخصص له ربع كتابه الصواعق المرسلة فجعله من الطواغيت التي يستند اليها اهل العقائد الفاسدة وستدلوا على نفي المجاز في لغة العرب لأن قالوا إن كون اللفظ مجازا معناه ترك للحقيقة ومخالفة للصدق والواقع ولا يصح لأهل لغة أن يكون الكذب وترك الصدق منهجا لهم في لغتهم وسدلوا علي بأن قالوا إن التقسيم تقسيم الألفاظ إلى حقيقه ومجاز لم يوجد في العصور الأول ولو كان هذا التقسيم ثابتا لتكلم به السلف لتكلم به أهل اللغة ولانتشر بينهم ولعرفوه ولكن هذا لم يوجد وإذا تأمل الإنسان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من نفي وجود المجاز في اللغة وقارنه بكلام جمهور الأصوليين والبلاغيين في إثبات المجاز في لغة العرب. نجد أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ مفردا فقال لفظ الأسد في قولنا رأيت اسدا يأكل فريسته استعمل في حقيقته وهو الحيوان المفترس ومن قال رأيت اسدا يخطب استعمله في غير حقيقته وهو الرجل الشجاع فيكون مجازا